وَإِذْ نَقَنَ الجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ بُرْزَةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ خَلَرَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ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 هُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَدْعُوهُ بِهَا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 فَلَمَّا أَسْقَى اللَّهَ الدَّعْوَى وَاللَّهُ رَبُّهُمَا لَئِنَّ شَكَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَ نَّمِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مَّالصَالِحَ جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُم فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ويكن ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال وَلَا تكن من الغافلين إِنَّ الَّذِينَ عَبَدُوا رَبَّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ بسم الله الرحمن الرحيم يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ اتَّقُ اللهه وَصِْحُ ذاَا تَبَينِكُم وَقهُ اللهه وَسُلَهُ إنِ كُتُم مُؤمنِنين إنماَ المُؤمنِونَ الذيينَ إذ لُكِرَ الله وَجِلَ قُلوبُهُم وَإذاَا تُليِيَةَ عَلَهِم آياتُ وَإذاَا تُليَ عليهلَهم آينتُهُ زَادَتم إم نَوعَ رَبِّهِم ييتَوَككللون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 ان تَسْتَفْتِحوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَلَوْ كَثُرَتْ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أيها الذين ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ولا تكونوا قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدوام بعند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم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 يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفذ عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ ينكر بك الذين كذروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وَيَمْكُرونَ وَيَمكُر اللَّهُ وَلههُ خَير المكررم وَإِذاَا تُطْلَ عَلَْهِم آياتُناَ قَاالوا قَدِس مِحْن لَونَ شَاءُ لَ قُلناامِث لَه إنه إه إن إِللاا أَسطير الْ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 فَلُوقَ الْعَذَابِ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ